ما انتظار الدمع إلا يستهلاء وما تنظر عاشوراً ارفهم جدد بهين ما الحزنين وتعشر دائن فلا لا تحزن في شهر به أصبح تعال رسول الله قتلى كيف لا تحزن في الشهر البهي اصبح يا يا يا يا فاطمه تحزن في شهر بهي قلب الاسلام عبد ليس يبلى كي لا تحزن في شهرين به اور خير الخلق بير بحي معلا اهله ترى نوبان فيه الى الناس تسلى من قتيل وستته النبل حنسان وقتيل وستته رملا المحرم شن جوك يا بسم الله لبسادك لا اشقل ايش صار بالكا وقال سيد الرس كل العوالق محزنه والدين مقهور. من حين هلم الشهار هلم كل لحزة. وجدد مصاب اللي كضاء. طرب في حيره نحد على هملاك ها والانس والجاء وعلى الذبيح اللي جمد طرب مقهى يا واعظم مصيبة المصيبه يا ذوبا يا ايات مهجت اهل المدينه سمعوي زهرتنا عاد اليوم بكاه اليوم لتاه شو تقولها تحزني على ايوان نساب تلهم عزا اي وسط الجبال اايا هول على ابن اللذ حزار. رقبتا يا ايه وظلت تلف تيار. جذتا يا ايه اواله يا ابن المحضر تار. هاي ولا غسلت جذتا. انا يا هلي واسين يا احنا يا زهرا انا يا هلي واسين يا على حسين واولاده عمره يا يا والد الع يا على العلقم يا يا قلب والله من الوال من الوال د القلب لهجان ودور عذب الراشا <متحدث> احوري لنا هنا يا زهراء هنا عزاء ولدك فاي يا عبر طرحوا لا الى اطران فاي والله ورزت علد اكلثناء فاي يا, يا, يا, يا, يا رزت من الوالد من الوالد المذبوع ابنهاي طال العمر ما قلح ذلك